وسائل يا من مقصد تتالي. وسيلة مشارعية. زي الاصل في العقود والشروط الجواز والصفحة. النصفحة مستدقة احنا احتجناها كتير من العقود. العلماء اللي هم بيشترطوا التوقف في العقود. طب يبقى دليل هم مستحفو السبب. يوم مستحفو السبب. قال لك ايه مش محتاجين لدي ليا عشان نعطيها الاصل في العقود والشروط الجواز والصفحة. عندي اصلا تروسة. في المراقية استدمال من مستحفو السبب. برضو تصرف الالاء منود بال في مسائل في الاصلاح الشرعي اللي بيقدر يتعامل صاحب المساله بيجي عند الايه الشخص اللي بيقول انا محتاج مصلحه المساله كده انا عندي تصرف الامام موضوع المصلحه طالما الحاجه ديت الشرع ما لجاهش ولا اعتبرها بس ايه فيها مصلحه فالامام ينفع يعملها عشان فيها مصلحه الاخر هتلاقي دي دي تحتين صاحب المساله الاخر المساله تبعت صاحب في, في المساله لما تيجي تحقق في المساله نلاقي ان خلاف مسألة اللي ما فيش ناس ما ايه? مصلحة لما هي مصلحة مطورة. لعن الناس من ايه اللي بيجيبوا مصلح مرسلة. معنا? ف... ولكن ما حدش اختلف في ان لو هي منفعة داخلها في مقاصد الشاي. ما فيش نص خاص اللي بيها لا يعتبرها. هي تشرح بس مش لا تشرح بس هما يبقى ده ايه يعني ملخص سريع للمتكلم عشان المتكلم الظاهر ما حشش اضافه غير نظريه يعني قاعده اخويه هي ملخص شروط العمل بالمصلحه المصريه قبل بس المتكلم على شروط العمل الصح المصرف انهم بعض الاهالي قال الدكتور صالح المنصور هذا النوع اللي هو المصالح المصرفيه يعني لم يذكر لهم العلماء إنها لم تصحيحاً مبادقة لها هل نتكلم على إيه؟ على التعريف هي منفعة دوئر منفعة لم يشهد لها تقوص بالاعتبار ولا يتصور أن تكون واقعة مسكوت عنها في الشرع. لا يتصور أن يبقى فيه واقعة مسكوت عنها إيه في الشرع. لأنه يلزم منه عدم كمال الدين والنعمة وهذا خلاف ما أخبر الله به فهو عايز تدخلها تحت الإيه؟ تحت المصالح ما فهو فهذا كل المصالح اللي هم زقروها مصالح مرسلة. إذا في حقيقة تحت مصالح ما الشرع فقال الغزالي ومن الشافعية اللي رأي اللي يعني اللي شدده مع إيه مشوا مع طريقة الإمام الشافعي حتى المصالح اللي مرسلة دي مش دليل. فقالوا الصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور. يعني إيه استدلال مرسل يعني لم يعتبره الشرع ولم ينقيه. ده لا يتصور. حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات. مشان إيه إحنا الز إزاي هنقول ده مثبت ولا في زكاة ما تصور أصلاً لو تصور الشرع ما يجي اللي في مصلحة والشرع لا يعتبرها ولا يلغيها نشين إذا الوقائع حصر لها وكذا المصالح فما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها يعني الشرع إما تعتبر إما إيه ألغيها إما بالقبول أو بالرد فإن نعتقد استحالة خلو وقعة على الحكم لله تعالى فمن قصدي فاللي بينكر النظام الرساله بيتكلم في ايه في اشكاليه واحد افترضها زمان اللي هي منفعه ملهاش لهاش ساد بالاعتبار ولا ومشي على الافتراض ده اللي فيه حاجة اسمها منفعه لم يشهد لها الشارع ممكن بقى يقول العمل الافتراض ده مثلا في البدايه معتزلي أو متاه زي ما يكون فرغم الإمام الشافعي أنكر قال ما اسمها كده اصلا فانا ما اسمها كده فقوم بعد كده قالوا لا لا احنا قصدنا بالمصلحة المرسلة هي اللي ايه المرس المصلحة اللي ايه اللي هي داخلة في مقاصد الشارع دون ان يكون لها شاهد خاص بالاعتبار او الغاء فهنا بعد ما تقلت بالطريقة دي شبه محدش ونكر ذلك عشان كده انت ايه؟ هم فهو المعنى؟ فده الايه الاشكال في المبحث ده الاشكال في المبحث اللي احنا اللي هي منفعة ليس لها شاهد بالاعتبار او الغاء فقال لك مش باسمها منفعة مفهاش شاهد من الشارع بالاعتبار او للغاء الشارع اما يعتبرها و اما ايه يلغيها ماشي طيب حكم العمل اه دي قلنا شروط العمل بالمصلحة المرسلة اشترط العمل بالمصلحة المرسلة ما يلي اول حاجة ان تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة المصلحة المتواهمة لا ينظر إلى ينظر إليها ومثاله ومثالها ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، ما ترغيب الكفار في الإسلام أو المرأة في, الإيه؟ في الإسلام، ومن ذلك يبقى هي في الحقيقة دي مصلحة متواهمة لي مصلحة متواهمة. آه أو داخلة تحت الم المتوهمة يعني ليه عشان هي هي الأحياء مصلحة من غير الغهر صح وفي نفس الوقت هي متوهمة عشان إحنا متأكدين الشرع جاء بميه ين بالمصالح العباد فالمصلحة العباد مصلحة المجتمع في إن ال ال الرجل يبقى ضعف الأنثى في النيرات ليه عشان أصل الرجل اللي هو بيقفل أصلته أما المرأة الأصل فيها والأغلب اللي هي بتكفل من نجم فبالتالي واحد هيكفل أسرة له الحق في أن يكون له ضعف واحد بيكفل من واحد والشرع بيوجب على الشخص الثاني اللي هو يكفل ماشي هنقول ما هو في مثلا ستات مش متجوزين أو في الجاله مش كذا نقول ده مش الاصل الاصل في عموم المجتمعات الإسلامية اللي ده اللي موجود ماشي والشرع جاء بالاحكام بال إيه للغالب لا للنادر ماشي إيه آه في حد بيصرف عليها حتى لو مش متجوز يعني آه. طيب ومن ذلك ما يتوهمون بعض من أن العمل بالقوانين وضعيه المستوردة فيه مصلحة في التسوية بين الناس في الحقوق والواجدين أما الشريعة في بعض مسائلها لم تسوي مثلا بين المسلم والكافر لم تسوي بين العبد والحر وأولئك برضو وهؤلاء وأولئك غفلوا على أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرد من فرائد مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة وما في القانون من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أن، نشى؟ اثنين ال لا تتعارض، لا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو أو إجماعا صحيحا يعني لا تعارض نصا أو إجماعا صحيحا وبرضو العلماء قالوا أو قياسا، نشى؟ صحيحا يعني فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصطلحة من الغيب. إما لانطويها على مبسطة أعظم أو لتفويتها مصلحة أعظم. طيب. يبقى إيه زي إيه مثلا زي مثلا الإفتاء بصحة صرف أموال الزكاة إلى المشاريع العامة كبناء المستشفيات مصر. فعند العلماء اللي بيقولوا اللي إيه في سبيل الله المقصود بها الجهاد. وده ما زال علماء. فعندهم هذا مخالف للايه؟ فديه مصلحة ملغاب النص إنما الصدقات والفقواء والمساكين واللي عليها والمؤلفة في الجولمة في الرقاب والغارمين وفي سبيل يعني في الجهاد فعندهم اه دي مصلحة بس المصلحة دي ايه؟ ملغاب النص فحتى لو احنا مش عارفين من ناحية عقلية ايه مصلحتها؟ ولكن ايه؟ هي ملغاب النص تعبودل بيقول اللي في اللي في سبيل الله مقصود لها الجهاد يعني احنا بدي مثال على اللحاء اللي دي مصلحة ملغاية الشرع الغاها اللي هو الافتاء بصحه صرف أموال الذكاء المشاريع العام لا الكثير بيقول عكس كده الجمهور العاماء لا لا لما ينفعش عشان الآية ماشي؟ طيب رقم واحد و اثنين دولة الكتب بعض الكتب المفصلة اكتر بتقولها بطريقة افضل شوية فبتقول رقم واحد الا تعارض المصلحة نصا من كتاب او سنة او اجماعا, أو إجماعاً صحيحا او قياسا اللي هي اسمها مصلحة ملغاة يعني ألغاها الشرط الشرط الثاني بقى قالوا إيه؟ اللي هي تكون مندرجة في مخاصد الشارع اللي تكون مندرجة في مخاصد الشارع والشرط الاول والثاني دي الاثنين دولة تحت حتة اللي هي حقيقية لا متواهمة يعني هي من باب التنظيم يعني من باب النظام مش اكثر اللي هو بيشترطه شرطين اول شرط اللي هي لا تعارض نصا من كتاب او سنة واجمعا أو صحيحا او كياسا شرط. تاني شرط اللي هي تكون مندرجة تحت مقصد من مقاصد الشريعة ليه بيقول يكون مندرجة تحت مقصد بالمقصد الشريعة عشان هي لو مش مندرجة تحت مقصد بالمقصد الشريعة تكون متواهمة يعني مثلا واحد يتواهم لباس الشهرة ده في مصلحه ماشي؟ او بتوهم مثلا الحاجة فيها مصلحة والحاجة ديت مفهاش حفظ للدين ولا حفظ للنفس ولا حفظ للمال ولا حفظ للعرض ولا حفظ للعقل وبتوهم اللي هي فيها مصلحة ماشي؟ فنقول له دي مصلحة متوهمة حتى مدير الشرع حتى لو انت جبت لنا حاجة مش موجودة في الشرع بس مفهاش مقصد من مقاصد الشريعة الخامسة او فيها مقصد من المقصد الشريعة بس يعارضها مقصد اكبر منه زي نفترض الخمر مش حرام ولكن هو بيتواهم منفع من الخمر دي وهي اللي هو ياخذ فلوس فدي مصلحة المال قصاد مفاسد لناس ضرر وضرار لناس فنقوله دي دي إيه مصلحة متوهمة ليه؟ علشان هي مش من درجة تحت مخازن الشريعة، فالمصلحة اللي مش من تحت مخازن الشريعة حاجة من ثلاثة. إما هي أصلاً مش من درجة تحت مخازن الشريعة خمسة، يعني مش دخلة تحت حفز الدين ولا حفز النفس ولا حفز العرض، زي مثلاً افترضنا مثلاً المصلحة اللي الناس متوهمناها دلوقتي من إيه تحديد الناس، ناسي؟ مثلا فممكن واحد يقول دي مش, مش دخلة تحت الخمس محاصط دي او دي مرغان طيب او دخلة تحت الخمس محاصط بس معارضة بايه لا انا لو بنص خلاص هيتبع شرط الاول اللي هو معارضة بنص احنا خلاص المعارضه بنص دي احنا خلاص لغناها بالاول احنا نتكلم دلاتي لو حاجة احنا معدلاش نص في تحريمها وتوهم واحد اللي هي مصلحة ولكن المصلحة دي لاقينا اللي هي تعارضها مفسدة اكبر فدي مصلحة متوهمة مصلحة ايه؟ متوهمة لان المفسدة اكبر من المصلحة ويبقى مخاصد الشريعة بتلغي هذه المصلحة عشان مفسدها اكبر مفهول معنا؟ الحاجة التالتة اللي هي مصلحة تكون مع سوء القصد فدي برضو الشريعة تدغيها الشريعة ايه تبقى مصلحة متوهمة زي ايه مثلا زي اللباس فاللباس في الاصر هو من مقاصد الشريعة في حفظ النفس من ناحية ايه اللي هو العورة ومن ناحية برضو الحاجات والتحسينات اللي هو يبقى انسان لبسك وليس وكذا, وكذا وكذا ماشي؟ ولكن اللي بات بقصد التفاخر والتباهي مثلاً أو بقصد الشهرة، فلما فيه من سوء النية يلغى لما فيه من سوء النية حتى لو مافيش نص خاص في المسألة، هو إحنا بندي مثال في نص خاص، بس حتى لو مافيش نص خاص في المسألة يلغى لوجود سوء إيه القصد، وجود سوء القصد. طيب فبالتاني بقى يبقى المصلحة الحقيقية اللي هي مش متوهمة دي حاجة ما اتنين يبقى الشرط الشرط ان تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة ويبقى تحتيها حاجتين اول حاجة اللي هي لا تعارض نصا من كتاب او سنة او اجماع صحيح او قياس عشان لو عرضت واحد من الاربعة دي هي مصلحة متوهمة طب حتى القياس حتى القياس ليه؟ عشان القياس يعني يدول للشرع اعتبر حاجة واحنا لقينا الحاجة دي زي اللي احنا يعني الحاجة اللي احنا عايزين نحكم فيها دي لانها زي الحاجة للشرع اعتبرها دي ومعنديش نصوص تانية بتدجي ولا بتقبل ولكن القياس ده كده اعتبر زي النص اللي بايه؟ اللي بيلغ ماشي؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى ده اول شرط التاني شرط اللي هي تكون مندرجة اللي هي تكون مندرجة في مقصود الشريعة. لما ممكن لا تعارض نصا أو من كتاب أو سنة أو جماعة صحيح قياس، ولكن مش مندرجة في مقصود الشريعة. إذا دي مش مصلحة دي مصطلح توهام. طب في مقصود الشريعة دي تحتاج ثلاث حاجات. اللي هي تكون مندرجة في مقصود الشريعة عموما يعني عموما من غير تعارض فما حاجة. حاجة هي تكون مصلحة أكبر من مفسدها. فلو ما فسستها أكبر من فدي في الحياة مش من درجة في مقصد الشريعة في الحياة مش مش داخلة حتى اللي هي الشريعة ما أتتشب حاجة ما فسستها من بل مقصد تلغي ذلك مش ثالث حاجة اللي هي تبقى في ظاهرها من مقصد الشريعة ولكن صاحبها سيء القصد فدي في الحقيقه الشريعة برضو تلغيها مقصد الشريعة تلغيه فدي أتلات نقط يخرجوا من اللي هي تكون من درجة تحت محاصل الشريعة. ماشي؟ طيب يبدأ ايه؟ ده اول وثاني شرط. اللي احنا ممكن نحطههم تحت. اللي هي تكون حقيقية لا متوهمة. ثالث شرط اللي تعارض مصلحة مساوية لها بأعظم منه. فان تعارضة المصالح رجحنا اقواها. هنا الاولانية اللي كنا نتحدث في الاول هي المصلحة نفسها. متدخله فيها مفسده اكبر مصلحه اكبر ففي الحاله المفسده المصلحه الاكبر تلغى لا المصلحه الاكبر اللي فيها تلغى لا لو المصلحه دي بقى عارضه مفسده ثانيه او قصدي عارضه مصلحة ثانيه مساويه لها او منها منفك عنها ففي الحاله ديت ما ينفعش نعمل للمصلحه دي بقى فانت عارضة المصالح رزحنا اقواها اثرا وعمها نفعا وابصرها دفعا للمفسده ودي طبعا في باب السياسه الشرعيه كتير قوي يعني معظم مسائل السس الشرعية نخرج مضارا ولا نخرج سنعمل عارف ايه ولا نعمل شيء مش عارف إيوه كلها كده عبارة عن تعارض مصالح مفرزة وإذا تعارض واذا تعارضت مصلحة فرد او فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة طيب طب العلماء حطوا قواعد لمسألة ألا تعارض مصلحة مسوية لها بأعظم من قال لك هتفهمها ازاي يعني عايزين نحط ضوابط لفهم هذا عشان ما تتسابش تتسبش للإيه؟ للعقل وبعدين ناس يقول لك دي المصلحة دي اكبر وواحد تاني يقول لك دي المصلحة دي اكبر فقال لك اول ضابط النظر الى قيمتها من حيث ذاتها وترتيبها في الاهمية يعني اول حاجة تعرفنا إن لو انا لاتجالي مصلحتين متعرضتين او مصلحة متعرضة مع مفسدة يعني قصاد مفسدة فهو أقدم أنهيه. فأول حاجة بنظر إلى قيمة المصلحتين من حيث ذاتها وترتيبها في الأهمية. فالشرع جعل المصالح تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالضروريات كمصلحة تقدم على الحاجيات والتحسينيات. والحاجيات كمصلحة تقدم على التحسينيات. خلي بلكوا التحسينيات لمصلحة مش حاجة من التحسينيات دي يعني مصلحة بس مصلحة أقل من الحاجيات ماشي؟ في ضابط النظر إلى قيمتها من حيث ضابط إيه؟ ضوابط إلا لو تعارضت مصلحة مع مصلحة هعرف أنهي المصلحتين أكبر إزاي؟ في حاجة من النظر إلى قيمة المصلحتين من حيث ذاتها وترتيبها في الأهمية في الشريعة، فالشريعة جعلت الضروريات مصلحتها أكبر من من الحاجيات، الحاجيات مصلحتها أكبر من إيه؟ من التحسينية. طيب، والشريعة جعلت المصالح أو المقاصد مقسمة إلى إيه؟ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ اصل العقل وحفظ العرض وحفظ المال برضه صح ف لو تعارضت ضروره من اي واحده من الخمسة مع حاجهيه من اي واحده من الخمسة تقدم ايه تقدم الضروره ولو تعارضت حاجهيه من اي واحده من الخمسه مع تحسينيه من اي واحده من الخمسه تقدم ايه حاجية حتى الحاجية دي من اقل الخمسة اللي هي المال ماشي دلوقتي انا عندي في ضروريات وحاجيات تحسنات تهمين يعني ايه ضروريات حاجيات تحسينات اللي مش عقين ايه ضابط الضروريات لا مشقة, مشقة دي لا حاجيات اه اه اللي هو ضرر يعني هي هيحصل بسببها هلاك إما هلاك في الدين أو هلاك في الإيه في الأنتروكوت أنا مفكر بعرفنها فعشان كده ما ممكن أبقيبلوكو ال ال التعريف العلمي بتاعها بس هنقولها كده بالبلد يعني اللي هيحصل بسببها بفقدها هلاك إما هلاك في الدين وإما هلاك في الدنيا في مصالح الدنيا سواء المصالح دي دين او نفس او عرض او عقل او مال هلكت حاجة منهم خلاص يعني الدين بيضيع النفس بيضيع العرض بيضيع الناس اللي بيضيع المال بيضيع بيضيع طب بيضيع دي ضرورة عرضه ماشي اما الحاجيات في فقدها ستحدث مشقة ستحدث مشقة توقع في الحرج مشقة توقع في ليه؟ في الحرج سواء في الدين زي ايه الفرائض فالفرائض دي في باب التقسيم يعني هتبقى تبع الحاجيات ليه عشان ترك الفرائض او فعل المعاصي سيوقع الشخص في اشكاليه دينه وإن كانت الاشكاليه دي مش ههلاك دينه يعني دينه مش هيهلك بس في اشكاليه هتدخل في الدين ماشي النفس في اه حرج هيحصل على النفس زي مثلا اللي هو مش هيهلك بس ايه هيوصاب بضرر بألم بأذى، الأذى ده مش هيسبب هلاك، بس هيعمله مشكلة هيعمله إشكالية في نفسه حرج هاي، يعمله حرج في نفس، ماشي، العرض هو آ أو, أو النسل أو النسب هو آ مش مش هيضيع، بس المجتمع هيحصل له إشكالية يعني المجتمع مش هيهلك ولا مقرض، بس المجتمع هيحصل له إشكالية في الإيه في الناس. العدد عدد مثلا المجتمع هيقل فده ممكن يضمره كمجتمع بعد فترة ما توصلش للهلاك فدي بقى حاجية من الحاجيات بتاعت النفس الشرع عادة من اللي لا لازم تعتبره ماشي؟ العقل هو برضو العقل أو مش هيضيع ولكن هيحصل له خلل نوع خلل الخلل ده مش هيؤدي الى هلاك يعني العقل مش هيضيع بس ممكن مثلا هيضعف يعني مثلا لو افترضنا مثلا لو افترضنا ان السهر الكثير وعدم النوم المتواصل لمدة ست ايام مثلا الا ساعتين ال 6 بقى لمده شهور الا ساعتين او ثلاثة علماء الطب شهور ايه بقى لا سنين عشان نمشي بس على الحاجيات يعني افترض ان علماء الطب هيثبتوا اللي واحد هيقعد ست سنين بطريقة ان هو بينامش كتير ده يؤدي الى ضعف عقله فيحكم بهذا اللي حرام عليه يعمل كده حرام عليه مش بطلوب حرام عليه لو الطب اثبت ذلك ليه عشان هو كده ما افسدش العقل بس دخل حط العقل في حرش ده لو افترضنا يعني للطب اثبت زين يعني ناصلي؟ ولكن عشان احنا مش مش متأكدين للحاجات دي مثبتة يعني فنقولش حرام بقول ممكن يبقى مكهور يعني فتاول عنها بدول اقلوا عشان لسه ما تثبتش اثبات كامل بس لو ثبتت اثبات كامل هيتالحرام افهم المعنى؟ برضو المال لو افترضنا المال هيهلك يبقى كده ضرورة واحد ماله هت ماله هيدياع هت... ماله, ماله ضرورة بسببها يضيع بعض الفرائد يعني العمال قالوا صلاة الجمعة لو مالك هيهلك أنت معاك مثلا فلوس كتيرة وكذا وكذا الفلوس دي هتالك يجوز ليك عذر من أعذار اللي أنت ما تصليش الجمعة معين صلاة الجمعة دي دي من اعظم الفرائد مش مش حاجة بسيطة ولكن ليه عشان هيتعارض معها ضرورية من ضروريات اللي ضروريات الخمس على عكس لو تعرض معها حاجية من الحاجيات بتاعة المال هنقول لا الفرض اهم من الحاجيات المال مفهوم معنى؟ وهكذا يبقى كده الخامسة مفهوم الخامسة دولة فيها بعض ضرورات وفيها الحاجيات وفيها التحسينيات برضه فبنسبة للدين يعني هتبقى زي النوافل ده من ناحية التحسينات فده حاجة مطلوبة شرعا في ناس بعض الناس يفكر التحسينات دي حاجة مش مهمة لا مهمة شرعا تحسينيات يعني الشرع طلبها بس طلبها ما وصلتش لمرحلة ما وصلتش لمرحلة اللي لو ثابت هتوقع في الحرج ممكن توقع في المشقة ممكن توقع بس ما وصلتش للمشقة دي ما وصلتش للحرش العمد ما وصلتش كده فدي سموها تحسينيات ماشي فيبقى الدين طب النفس اه يعني واحد هي ايه ها يتقرص مثلا فالشرع اه يقول له ما تتقرص انت ايه اللي, إيه اللي يدخلك في القرص يعني ايه اللي يخليك اللي انت تبقى متدايق من دي بس مش هتبقى جيب. بس مثلا لما القرص ده يتعرض مع اللي هو يعمل حاجه حرام ما ينفعش هتعرض مع حاجه ثانيه اقوى لكن انت لوحدك كده مش عايز تتقرص مش عايز تتضرب ضرب ما يوصلش للحرج مثلا يعني واحد هيئذيك عشان ت يعني هيديك ضربتين در... كده علشان تقوله على فلان عشان يموتوا طبعاً ما ينفعش تعمل كده عشان دي تحسينية أصد طب مش يموتوا عشان تقوله على فلان عشان يضربه ضربه أقوى منك ضربه يوقع في الحرج اللي هو الحاجيات يعني ما ينفعش تقول عليه برضو طب هاي إيه عشان يعمل لفلان زيك ما ما ينفعش تقول عليه عشان فلان ده يتأذى من هذا فهي تأذى بس إيه ما يوصلش للحرج فده يدخل تحت التحسينيات هو معانا برضو في العرض ايه العرض بقى ان ممكن يبقى تحسينيات في النسل والعرض ممكن يعني بعض الناس يعني يقولوا لتنظيم تنظيم النسل او تحديد النسل الناس بت ب... ب... يعني ايه طب انت تنظيم النسل ده الشرع حس على عدم من بار التحسينيات تنظيم الناس حس على عدم من باب التحسينيات، مشي فلا يجوز إلا لحاجة أكبر من أكبر من هذا التحسين. فهم المعني؟ العقل لو افترضنا مثلا اللي اللي كسرت شرب مثلاً القهوة أو مش عارف الحاجات دي يعني مثلا أثبتوا طبيا اللي هي ممكن تضعف العقل بس مش أكيد. بس في احتمال الي يتأثر على عقل شوية بس تأثير ما يوقعوش في الحرش يعني تأثير كده خفيف فهنقول له يبقى يستحسن الي انت ايه ما تكسيرش من شربه مفهول معنى المال الي ايه فلوس هتضيع بس مش هتتوقع في الحرش فده يبقى ايه تحسن وهكذا بقى فالضوابط اللي, ايه اللي لو تعرضت ضرورة قصاد حاجية تقدم الضرورة من اي الخمس انواع وللحاجية قصاد تحسنية تقدم الحاجية من اي الخمس انواع طب لو ضرورة صد ضرورة من الخمس انواع هيبقى الترتيب علماء قالوا الدين او الحاجة بعد كده النفس واختلفوا بقى هل العقل يقدم على النسل والعرض والنسب ولا النسب والنسل والعرض يقدموا على العقل واخر حاجة المال واخر حاجة الايه؟ المال يعني الخلاف في رقم ثلاثة واربعة والظاهر اللي إيه اللي إحنا ممكن نفصل فهنقول العرض يقدم على العقل أما العقل يقدم على الإيه الناس لون لو. يعني العرض والناس لون الناس بدل لو هما حاجة واحدة بس العرض اللي إيه واحد يعني إيه يعني يفصلك إشكالية في عرضك فمن زين زين يعني زي يعني حاجة حاجة خطيرة كده يعني فايه؟ فده اه يعني ممكن يبقى في الشريعة اقوى من العقل عشان الزنا كذن اكبر من سوق الخمر تفهمين قصدي؟ ولكن لو هي بقى على النسل والنسب لا العقل اشد العقل ايه؟ تفهمين؟ طيب يبقى ده اول ايه اول حاجة اول ضابط في اذا اتعارضت مصلحتين. طب تاني ضابط النظر إليها إلى المصلحتين يعني من حيث نقدار شمولها فلقينا الشرع يعتبر المصالح العامة وقدمها على المصالح الخاصة في نصوص كثيرة في الشرع ماشي. فلقينا مثلاً الشرع قدم مصلحة أهل السوق على مصلحة الواحد منهم في تلقيه الركبان فناها عن تلقي الركبان والشراء منهم خارج البلدة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن تلقي الركبان طب ما تلقي الركبان ده من الراجل هيطلع بره الناس اللي جايه دي هيبيع لها بسعر أغلى قبل ما يدخلوا جواه لإيه البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلقينا اللي هنا قدم المصلحة العامة في الركبان اللي جايين كتاردولة قصاد مصلحة واحد هياخد فلوس أكت ماشي، برضو لقينا اللي الشرع رجح الانشغال بالعلم الشرعي مثلا على الانشغال بنوافل العبادات ليه؟ عشان منفعة العلم الشرعي عامة كتعليم والدعوة يعني اما العبادات منفعته خاصرة وحاجات كثيرة بقى من الباب ده ماشي؟ بس خلي بالك أنت بتنظر لإيه رقم واحد مع اثنين فلو حاجية عامة وصد ضرورية خاصة ممكن تقدم الضرورية الخاصة ولكن ضرورية عامة مع ضرورية خاصة هتقدم الضرورية العامة حاجية خاصة مع حاجية عامة هتقدم الحاجية العامة كيف المعنى؟ ثالث حاجة ضابط بالبطلق عند تعارض المصالح تقدم ازاي؟ النظر اليها من حيث التأكد من نتائجها او عدمه يعني هل المصلحة دي من نتائجها من حيث التأكد من نتائجها او عدمها او عدم التأكد يعني من النتائج بتاايتها كنت بتقول الي في مسؤالات الاخوان مثلا بيقولوا الي في مصلحة من كذب على عشان يعملها عشان مصلحة فانت بتنظر هل انت قاطع بهذه المصلحة؟ وإلا عندك ظن ودرجة الظن دي ايه؟ فالذوقتي عندي مصلحتين مصلحة اللي انا اطلع في مظاهرة ومصلحة اللي انا مطلعش من مظاهرة مصلحة اللي انا اعمل كذا ومصلحة ما اعملش من كذا ماشي فلاقيت دي فيها مصالح ومفاسد دي فيها مصالح ومفاسد فابتدي قيصة هل المصلحة دي هل انا قاطع بيها؟ لا مش قاطع. طب نسبة نجاحها دي ايه؟ 80% وصاد مصلحة تانية نجاحها 50% يبقى أنا أقدم ايه؟ النسبة نجاحها 80% إلا لو النسبة نجاحها 50% دي أو 60% دي ضرورية بالنسبة لي أما التانية تحسينية فهذه ضرورية فالثلا اعتبارات كلها تظبط على بعضها من خلالها بتو... بت بتق بتختار أني المصطلح الأكبر وأني المفصل الأهم العظم في المعنى الرئيسي يبقى أول حاجة النظر إليها من إلى قيمتها من حيث ذاتها وترتيبها في الأهمية تاني حاجة من حيث هي مصلحة عامة ولا خاصة تالت حاجة من حيث التأكد من نتائجها أو عدم التأكد ماشي؟ طيب. تبقى دي تالت حاجة تالت حاجة في شروط العمل لمصلحة المساعدة رابع حاجة أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف ودي من الضوابط اللي بتفرق ما بين المصلحة المرسلة والبدعة دي من الضوابط اللي بتفرق والمصلحة المرسلة والبدعة اللي باب البدع الأصل اللي هو في الأشياء التعبدية اللي الشرع دا اللي فيها على التوقيف ومنه العقائد فالأصل في العقائد اللي هي ايه توقفية فما يجي ناس يعتقدوا في أركان الإيمان خلاف اعتقاد الصحابة والاعتقاد ده الاصلي فيه اللي هو توقيفي فلو جيه قال لي اصل الاعتقاد ده ينبني عليه مصلحة اللي انا مش مجبور مثلا لو في قضاء القدر مثلا تيجي جي مثلا المعتزلة يقولوا باللي بان ربنا عز وجل لم يخدر الاشياء ليه؟ علشان ربنا ما بيكبرناش بان فلو انا قلت له قدر الاشياء ان احنا كده مجبورين يبقى احنا كده ايه فنقوله دي بدعة ليه علشان انت جيت بحاجة في مسألة توقيفية خلاف الا ايه اللي اعتقدوا الصحابة ماشي تمام الاعتقاد كله توقيفي في الاسناء الصفات يجي ايه يفهم الاسم او صفة ينكره مثلا او يأوله فنقول له ده توقيف ده ايه ده باب توقيفي الصحابة اعتقدوا خلافك وانت جيت خلاف اعتفاض الصحابة فبالتالي انت وقعت في البدعة ماشي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احدث في امرنا هذا ما ليس منهم فورد في امرنا وفي ديننا هذا ما ليس منهم ففسر أول حد لها حاجة في الدين وهي مش من الدين ماشي ففي المسائل التوقفية الشرع اللي هي توقفية يعني لا ننفعش أزود عليها وأروح أنا مزود عليها فأنا جيت في الدين ما ليس منه أما في المصلحة المرسلة لا ده الشرع اعتبره واعتبر مقصده اعتبر حفظ النفس اعتبر حفظ الناس اللي هي مش توقفية الشرع دلل لنا اللي هي مش توقفية وده اللي هو بيعتبرها فيبقى انا كده مش بقى في امرنا ما ليسه منه بالعكس لانا بقى افعل من الدين ما هو منه في باب المصطلح الموزن اخل معنا؟ طيب يبقى ايه ان تكون في مواضع الاشتاد لا في المواضع التي يدعى فيها توقيف كاسماء الله وصفاتي ده باب الإمام بالله وكذلك باب الملائكة يجيش واحد يعتقد في الملائكة شيء على خلاف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة برضو باب الكتب يجيش <تصفيق> مثلا واحد يقول ان في كتاب انزل و <تصفيق> وربنا ما قلناش عليه يعني عسلم ده باب توقيفي باب الرسل لا في رسول يقول اسمه ونفعش باب الايه اليوم الاخر باب الايه باب الايه ايه, ايه؟ لا ممكن يقول لك ممكن يعني اهل البدع ياتي, يأتي بمصالح يعني ممكن يقول لك في مصلحة يعني زي ما قلنا مثلا في الاسماء والصفات اللي هم بيقولوا بينكروا هذه الاسماء والصفات بمصلحة ايه نفي التعطيل لمصلحه تقديس ربنا عز وجل فتقول له لا دي مسألة عقفيه هنا المصلحه هنا مش معتبره انت كده دخلت في باب البدع فاهم برده نفس الكلام في القضاء والقدر هو بيتوهم مصالح في باب الإيمان باليوم الآخر يقول لك ان ايه القبر مفيش عذاب قبر يقول لك يعني تنكروا العلوم الحديثة وسيترتب على ذلك ان الناس الكفار يعتقدوا ان المسلمين دولة ناس كذا وكذا وكذا, وكذا. ف... آه, و... اه حاجات زي كده فتقول له لا دي مسألة دي مسال توقفية النابي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده فانا متوقف خلاص وانا بقال لكده خلاص سمع نطاع ملاش حل في المسال التوقفية مفيش باب للايه اعتبار المصالح بأي حال من الأحوال على خلاف المسال التوقفية يعني وكذلك أصول العبادات فالعبادات توقفية يعني الصلاة، الظهر أربع رقعات الصبح رقعتين، دي كلها صلوا كما رأيتموني أصل، مسألة توقفية. الشرع دلنا اللي دي مسألة توقفية. برضه في الحج خذوا عني مناسككم. هو الشرع قال لنا خذوا عني مناسككم. ماشي. فا اللي هي أصول العبادات، مسائل العبادات التوقفية دي اللي الشرع دلنا اللي هي توقفية. فما ينفعش أنا أتوهم مصلحة. عشان هو الشرع دلني اللي هي بتوقف. فهم المعني؟ فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها مفهوم المعنى؟ طيب فالاصل في باب الايه البلع اللي هو توقيفي اللي هو اللي هو بيعمل حاجة في باب توقيفي في باب تعبدي والاصل في باب المصالح اللي هو باب مصلحي يعني ايه يعني الشرع يعني إيه في مسألة في المد... في مسألة كبيرة يعني هل الأصل في الشريعة التوثيف ولا الأصل فيها اللي هي ااا سموها إيه إيه لا, لا لا لا لا هل الأصل في أحكام الشريعة اللي هي توثيقية ولا الأصل في أحكام الشريعة اللي هي هي حاجة زي مصلحية بس لا نشترك الاسم اللي العلماء اللي يرعليها ايه؟ عادة افتكر لكم نص الاسم اللي العلماء قال عليكم المهم يعني مقصود يعني هل الاصل في احكام الشريعة بقى كلها يعني مش مش مش باب العبادات العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية والعملات الدولية هل الاصل اللي الشريعة توقفية فيها ولا الاصل اللي هي بتأتي بمصالح العباد فيها ده معنى الكلام يعني ماشي ف علماء قالوا الأصل فيها توقيفيه وهم أهل الظاهر وبانوا على ذلك اللي ايه اللي ايه يعني اللي لا اعتبار لمسألة المصالح هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمله بالظبط من غير ما ندرك المصالح فتلاقيهم عندهم جنوح في مساله الايه في مساله اعتبار اه ايوه هل أحكام الشريعة؟ توقيفيه ولا معلله هو ده اللي هل الأصل في احكام الشريعه اللي هي توقيفيه ولا اللي هي معلله او مستوقفيه بقى هل الأصل في احكام الشريعه اللي هي هي هل, هل الاصل في احكام الشريعة اللي هي ولا معلله فعند الظاهريه الاصل في احكام اللي هي تعبدي فعندهم الاصل في اللي هي جدا وعند الرأي الاخر اللي هي الاصل فيها اللي هي معللة والتعبدي ده قليل جدا التعبدي اصدام بالتعبودي البحث يعني هل هو المعنى؟ اللي هو غير ما اقول معنا والراجح في المسألة اللي الشريعة فيها ثلاث اقسام قسم تعبدي والقسم معلل والتعليل فيه هو الأصل يعني يعني العلة فيه هي اللي بتحكم والقسم عبارة عن حاجتين تعبودي ومعلل في نفس الوقت والقادمة بتدل على كده والثلاث أقسام لا يخلو من التعبودية والتعليل برضه فالقسم التعبودي البحث ده معلل برضه يعني ليه الظهر أربعة ليه كذا هو معلل برضو بس إحنا اللي ممكن ما نكونش عارفين علته أو عارفين علته بس الظاهر فيه وجه التعبد أكثر من الظاهر فيه وقت, الع... وقت إيه وجه الإيه العلة زي الوضوء مثلا ما احنا عارفين الوضوء ده فيه معاني منه زي الصلاة بيه الخشوع والكذا وتنهى عن الفحشاء والمنكر وكذا وكذا بس وجه التعبد فيه أظهر من وجه الإيه من وجه العلة فيه هل نعلمين ولا دي ؟ لأ وفي أمور لا وجه العلة فيها أظهر زي الأمور المبنية على القياس وزي إيه؟ مسائل السياسة الشرعية وزي مسائل يعني في حاجات كده ايه وطحة زي تحريم الظلم مثلا او عدة الظلم واضح هي وطحة وطح هي عدة الظلم وفي أمور مبنية على الاتنين على التعبد وعلى الإيه وعلى الإيه وعلى, وعلى, وعلى العلية زي إيه مثلاً زي الصور تحريم الصور مثلاً يعني هديكم الحية ويضح مسألة حية لكم المسألة مسألة تحريم الصور على الف... في فريق بيقناح لمسألة العلية في كل حاجة العلية في كل حاجة يقول لك العلة بتاعت الصور التعظيم فبالتالي الصور المحرمة فقط هي التعظيم فعنده حتى التمثيل حتى التمثيل وده راي موجود حتى التمثيل لو ما فيهاش تعظيم تبقى تابوز هنقول لا احنا لو استقرانا ادله الشريعة في مسألة التصوير هنلاقي ان من حكمها التعظيم ومن حكمها فليخلقوا كمثلي فايه احيوا ما خلقتم ودي مسألة تعبديه يعني هاد دخل بحاجة دنيوية دي حاجة يوم القيامه وبرده مسألة ان الملائكه لا تدخل كلب في بيت او صوره وده الحديث على اللي السيده عائشه كانت يعني ان سيدنا جبريل ما دخلش والسيده عائشة مش قصدها ففيها نوع تعبدي ونوع تعليمي في نفس الوقت فما ينفعش انا اضيع النوع التعبدي اللي فيه مفهوم المعنى ولا في ولا الدنيا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حلو ان لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وهو الأمثلة تطبيقية للعمل بالاستشفاء هو حاجة ضرب العملة السائرة في كل بلد فهذا العمل طبقنا عليه دليلا من النص للخاص يعني لم ليس وليس في القرآن أنهم بذلك ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولكن الحاجة ماس إليه يتعامل الناس لعملة مقبولة عند جميعهم يمكنهم من مبادلتها بما يحتاجونه من محكول ومشروب ومنبوس ومرقوب وخدمات ينتفعون به فإذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملتها وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها فلقينا اللي في مقصد من المقصد الشريع المقصد دوت بيؤكد أهمية هذا الشيء اللي ايه ضرب العملة السائرة في كل الوقت فلقينا مصالح العباد المعيشية مش هتقدر تتناشى ان بييه بوجود هذا هذا الشيء فمع ان هذا الشيء ما كانش ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ايه لعدم الحاجة اليه لنفس الحاجة بعده بعده يعني في أزمان اللي بعده فبقى ايه فبالتالي دي مصدحة والشرع ما ولا امر ايه ولا امر بيها لما نيجي نبص للشروع نجد ان هي مش مسألة توقيفيه لا دي مساله الاصل فيها معللة الاصل فيها اللي هي مصلحية مش توقيفيه وكمان نجد ان ما تعارضش قران او سنه اللي هي مصلحة حقيقية مش متوهنه ومصالحها اكبر بكثير من مفاسدها ممكن يكون ما فيهاش فبالتالي يبقى دي طبعا مصلحة المرسلة وبالتالي يعمل بيه ويعمل بيها بقى على حسب فلو هي ضرورية ستؤدي الى مقصد ضروري فتجب فيبقى واجب على الدولة او على الامام اللى هو يعملها ولو هي حاجية برضو بحيث ان الشعوب ستقع في الحرج يبقى تجب برضو بس ايه وجوب اقل في الايه في الدرجة اما لو هي تحسينية في الحالة دي تستحب كل معنا طيب وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات وجوب الوقوف عندها وضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال فيجب على ولي الأمر وضعها ويجب على الناس الاتزام به نفس الكلام لحاجة ولم يأمر بها الشرع ولم يبغيها مشي، فولكن هي المسألة دي بتؤدي إلى منفعة، المنفعة دي إيه؟ اللي هي عدم كلف الأنفس والأموال، مشي، طبقنا على الشروط اللي متوفر هي متوفرة فيها، دي كلام من الأحكام اللي مش لا يعني، وفي نفس الوقت مصالحها صلاح أكبر بكثير ولا تعارض نص ونسمة واحد. فبالتالي تدخل تبع الإيه المصلحة المصرية تسجيل الأنقحة والمواليد في سجلات خاصة. فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح. فيعني لو صلاة ما كانش فيه إيه تسجيل الأنقحة والمواليد في سجلات خاصة. وهي تحفظ الأنساب. تحفظ الإيه الأنساب. فممكن تطلع بالضروريات أو الحاجيات على حسب المجتمع وإيه وعدد أهل فيه يعني ممكن يحصل. تاريخات او نهب او يعني او سابقه للاولاد بسبب الموضوع ده او الاسماء ولا لا ففي الحالة ديت هيبقى ايه هيبقى مصلحه مصر يبقى ما يجيش حد يقول الحاجات دي بدع ليه علشان شروط المصلحة متوفرة فيها وهي مش من باب التوقيت من باب الايه المصالح ماشي باستخراج بطاقات الجنسية ورخص القياده ومعاقبة المخالف لذلك هذه كلها مما تدعي حاجة إليه لضبط الأمن ومعرفة الأنساب والمحافظة على الأرواح والأمور وكذلك برضه زي فرض الدولة الإسلامية ضرائب على الرعية عندما لا تكفي خزانتها بحاجة تجيش البيوش وصد الصغور وصد الأعداء إذا لم يكن شيء من مال الدولة ينصرف إلى الصرف أو البزخ أو إلى ما لا حاجة إليه وبالتالي يبقى أن تطفر ضرائب على الرعية لما يكون ما عندك كدوله اموال يبقى ده يجوز ليه عشان يحقق مقاصد عشان بش بس بشرط ان انت ما تكونش ايه في بذخ وصرف او صرف للاموال في ايه برده تدوين العلوم فتدوين العلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما دونش العلوم ما كانش في تدوين لاصول الفقه ولا اللغه ولا القواعد الفقهيه ولا للفقه ولا كذا كذا كذا كذا ده حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما عملوش ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولكن الحاجة دعت ليه والإيناه اللي هو منطبق على شروط الايه شروط الايه والمصلحة المسلحة كذلك مسألة المظاهرات فالراجح فيها اللي هي داخلها طبعا ايه المصلحة والمثالة مش البدعة ليه عشان المظاهرات دية ايه مش مسألة توقفية دي مسألة اللي انت تريد اللي انت تعمل حاجة تمنع الظلم اللي تمنع ايه ااه واللي انت إيه يعني الاصل في امور الامر معروف انها عنكر الدعوه لما يجي الاصل فيها الاباحه الا ما دل الشرع على تحريم العكس الناس اللي بيقولوا ايه الاصل في وسائلها يعني وسائلها الاباحه الا ما دل الشرع على على عكس المداخل مثلا بيقول الاصل فيها التوقيف وده غلط فالاصل فيها اللي انت هل ينفع تستخدم شريط كاست ولا ما ينفعش ينفع عليه عشان ما فيش تحريم لي كده هل ينفع تدعو لطريقة الدعوة الفردية ولا ينفعش هل يلزم جدا لها على الدعوة الفردية؟ او على طريقة من طرق الدعوة الجماعية؟ او على طريقة ان انت تجيكتها؟ او على كذا؟ لا يلزم ليه عشان أصل فيها الإباحة إلا مدال الشرع للدعوة كل وسائل بتاعتها يعني فبرضه لو افترضنا إلى المظاهرة دي من وسائلها ولن تؤدي إلى مفسدها ومصالحها أكبر بكثير من م اي لا مصلحة من صح ماشي بقى في حاجات كتير مساله مثلا لفول النواب اللي هو رجال كلمه الشعب كده لو افترضنا اللي احنا مش هنعمل معاصي فيه على افترض اللي احنا مش هنعمل معاصي فيه فيبقى هي حاجه جت وفي حاجة اليها المصلحه تدعو اليها من اجل مثلا الوصول الى تحقيق الصالح مفيش نهي عنها طالما مفيش انت بتعمل معصيه فيها طيب وبالتالي في ايه تنف اما لو في معصية هترتكبها من خلالها فتبقى تكون فيها يبقى انت كده دخلت في حاجة الشرع ناهي عن جزئيات فيها احنا تنفع لا المساله مبنيه على انت لما تدخل هتعمل معاصي ولا مش هتعمل لو هتقع في معاصي او في انت هتقع في معاصي تبقى ما تنفعش اما لو مش هتقع في معاصي تبقى تنفع فاهم معانا فكل ده يدخل تبع المصلحة المرسله بعض العلماء زودوا الشروط في المصلحة المرسله منها أن يكون المحدد للمصلحة مشتهدة وده طبعا ايه؟ صح بمرك اللي يكون اللي هيحدد المصلحة يكون ايه؟ مشتهدة بس في أصول الفقه ليه ما ليه ما تكلموش فيها؟ على أساس اللي الأصل في أصول الفقه هو مشتهد يعني هو مش. هو ده اللي بيبحث الموضوعين ماشي؟ طيب وصل الله على محمد وسلم السلم الكسير وإن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة ونميز تمييز واضح إن شاء الله ما بين اللي كن إن شاء الله وندي أمثلة يعني من الأشياء اللي بتال عليها بضعة وهي مش بضعة وممكن تدخل في باب المصدرها مرسلة أو باب اللي هي جزء والأشياء اللي هي بعض الناس بتسهلوا فيها وهي هي يعني الجانبين يعني إن شاء الله ماشي؟ ممكن على بضعة ماشي؟ بصور الفقه المفروض مفروض اليرب في أبواب صل فخ وما هالطفل اللي يتصور عشان فيه بدع خديه في الأصل الأصل البدع في أبواب صل فخ حتى النا يعني ال الناس دلوقتي مشى عليه في البدع السلفيين يعني هو الاعتصام لبتع شدش شد بالأسود هو كتب أسود أصلا سبحان الله محمد وصلي لله في نحو شاء الله بعد